بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فأبد الله مخلصا له الدين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 مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُّهُ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إليه ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ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 ساجداً وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب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 ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتح تقول والذين نجت نبطاغوا ان يعبدوها وانا الى الله لهم البشرا فبشر عباد وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادٍ وَالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُم أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ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 ذل أحسن الحديث كتابا كتابا متشابها مثاني تقوش الر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله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 قرآن عربيا غير ذي عوجل علهم يتقولون ضرب الله مثال الرجل فيه شركاء متشاكسون ورجل سلم لرجل ورجل سلم لرجل هل يستويان مثلا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 لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عميلوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله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 السماوات والأرض لا يقولن الله قل افرايت ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أَوْ ارادني برحمه هل هم ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم انني عامل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 شيء ولا يعقل قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وَإِذَا الله اللَّهُ وَحْدَهُ شْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ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 وَبَدَّلَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَّلَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَّلَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَّا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌ فَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصْحَابُهُمْ سَيَأْتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَيُصِيبُهُم سَيءٌ ما كسبوا سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أو يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الرافع الرحيم وأنيب إلى ربكم وأسلموا له وأنيب إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم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 أو تقول لو أن الله أهداني ل من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن علي كرمة فأكون من المحسنين بل بها فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامه, ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسود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 لقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل لله فاعبود بل الله فاعبد وكن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 سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وهو أعلم وَهُوَ أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا. ربكم ويذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بل قالوا بل ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ودخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إلى الجنة 129. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلاما وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشأ سبحونا بحمدهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد.